لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات أولئك هم خير الخليقة جزاؤهم عند عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه